أصدقائي يعني كثير من الأطفال لديهم هوايات متعددة ومنها الرسم أو الكتابة أحيانًا الأم بترفض أن ينمي الطفل هذه الموهبة بحجة أن هذه الموهبة تعطله عن الدراسة أو عن الاستثمار لكن بالتأكيد الطفل الموهوب هو ثروة تمتلكها الأسرة العربية. نان المصري العالمي مجدي خضير رحلة طويلة في مجال الفن إنجازات وتكريمات ومشاركات مصرية وعربية أولاً عايز عرف منك عندما كنت طفل صغير ماذا كانت تعني لك الألوان والرسم؟ هو أنا طفل صغير قبل ما أعرف أي حال حتى يمكن أن كنت قد أصلاً ما بمشيش الحمد لله. كنت برسم بقلم كحلة على الدولاب دايماً كبرت شوية الحمد لله رسمت على الأرض رسمت على الأرض بتمشير كبرت شوية مثلا كان عندي عشر سنين كنت برسم على الحطان ودي وقتها كان سبعة وستين فكنت برسم كلها حاجات وطنية وكتب شعارات وطنية وكلام ده كله ده بالنسبة للسن ده يمكن في خطأ بتقع في بعض الأمهات إنها عندما تشاهد الطفل يرسم على الحائط أو يرسم على الدولاب زي ما حضرتك كنت يعني تقوم بالرسم إنها بتعنف الطفل لأنها بتشوف إنه هو بيخرب أشياء أخرى لكن والدة حضرتك كان رد فعلها إيه؟ لا والدة الحمد لله ما تفهم أننا أول حاجة إحنا الحمد لله علينا فنة كبيرة يعني معارفين في مصر الحمد لله في بورسعيد وفي مصر كلها طبعا أنا تعادلت خضير الفنية كلها إنما ال بالنسبة اللي أنا عايزه يعني أقوله حالياً لما تليه طفل بيسون رح يطا من أنا كنت لزيله مثلاً فرخ ورق ولا حاجة هو يدرس معي بشيء ما نخ يعني يعني أنا بقيت حتى بعد ما بقيت مدرس كنت أنا معكم مع الأطفال تضع اللوحة ورقية على الحائط وهو يرسم رول ورق بحلع الحائط هو ورق يرسم شخص زي ما عايز وطلع تقع حتى بتاعته المدرسة بتلعب دور مهم في حياة الطفل الفنان مدرستك هل المدرسين كانوا متقبلين الموهبة الفنية دي وبينموها اه طبعا طبعا طبعا الحمد لله ده انا من ضمن الحاجات اللي شجعت في المدرسين والمدرس بيعمل يعني انا انا كان عند المدرسين بصراح بيتعامل معاك انا فنان ويحط لي السندة أرثم عليك الكلام ده كله والحمد لله يمكن وانا منصور يمكن اشتهرت شورك كويس جدا في قصة صحابي وطول الحمد لله المشروع الفنان المصري العالمي مجدي خضير يعني خلال مسيرة حياتك كلية الفنون الجميلة وذكرياتك عن الفن عايز عرف نشأتك في أسرة فنية ازاي اثرت في تكوين شخصيتك هو, هو أتع... كان بس بالنسبة للمزاسة كمان وانا في الثاني سنوني كان فيه عندهم في عندهم مدرسة الله رحمه اسمه محمد الحلوقي ده شارك قبل كده ف في, في مسابقة على مستوى الجمهورى والحمد لله طلعت الأول فيها. كنت عايز أعرف منك نشأتك في أسرة فنية أص خضير الفنية ازاي القصة أصالت فيك يعني أعمامك المني يشتغلون في الفن؟ هم أخو أخواتكبار أخواتكبار طبعاً كانوا بيشوفوا الموهوبين وكانوا مشجعوني الحمد لله شجعوني. وحتى أخوها كبيرة كان يجيب لي مثلا لوحة زي ترسمها ونصغير خلص و... والمدرسين كمان, كمان كانوا بيشجعونا جدا جدا جدا أحياناً بعض الأسر لما الطفل بيكون عايز يطحّق بمعهد السينما أو بكلية الفنون الجميلة، بيضغطوا عليه إنه هو يدخل طب أو هندسة لأن هم شايفين ان من وجه نظرهم النجاح هو الطب والهندسة. أستاذك تقبلت فكرة عملك بالفن بسهولة؟ آه طبعاً طبعاً طبعاً. وبعدين خلينا نحذرك كمان هو حتى بيدخل الهندسة ولا بيدخل طب هو بيرجع تاني الفن. إحنا عندنا ذكاء كتير جداً. اه قوين فنو بيشوف الفن, وبشرف الفن وب... عندنا وعندنا إحدى الفخراني وعندنا دكتور عزة أبو و... وعندنا يوسف إدريس. آه وفى العدل حا أحمد العدل برضه الطبيب بيشغل يعني يعني في الآخر خلص الفن ولا بيضغى يمكن هو ال... بيحاول يراح العيلة خلاص يعني الحمد لله وأنا كمان لما بنتي آه... الحمد لله كانت جايبة جدا. وأنا عايز أدخل في الطب إذا خلته في الطب وعكستشوا حاجة. إيه طيب عايز أعرف منك بعد دراستك وانطلاقك للحياة العملية زي بدأت اللي في الفن. آه أنا آه أول ما اتخرجت كإحنا كأن عندنا مكتب دعوة لنا في القاهرة جنب في قرطبة كمان. منطاق سريعة جميلة ومحية بالعديد من الأفكار. آه طبعا طبعا. وسألت هناك وبعدين إيه بالتلفزيون العربي. اشتغلت في في قسم اللوحات الفنية وبعد رحت قريت الضر الحليال برضو كنت بعمل برضو حاجات فنية كلها وبعد كذا سافرت بقى على السعودية يعني فتلمست على يد فنانين كبار، لي مين من الفنانين تأثرت بيه أو مدرسته؟ والله أنا بحب أبو سلحتهر رحمه، بكار برضو جمال قطب رحمه جبل قد كان بيعمل الاغلفه الكتب بتاعه تجب محفوظ ف ومدرسة ومدرسه ده كنت عايز اسال حضرتك يعني في فنانين كتير اشتغلوا مع في رسم الكاريكاتير مع كبار الادباء يعني يمكن كانت دويتو اللي بين أحمد رجب ومصطفى حسين ودلوقتي الدويتو بعدها حصل دويتو بين أحمد رجب وعمر فهمي يعني والدويتو ده كان ناجح جدا هل حصل دويتو بينك وبين فنان في مجال الكاريكاتير او في أي مجال تاني لا هو هو هو, هو اللي بيحصل ان حسن لما جيت التوت ده, ده مع في الشغل كنت أنا اصحاب يعني يعني مثلا كنا بناخد شغل مع بعض وكنا بنعمل مع بعض بنعمله مع بعض اا فطبعا التوت نجح جدا خلي بالك حضرتك برده لما سافرت الصدا كان فيه برضو مهندسين وفنانين كنت بعمل معهم برده التوت في الشغل الحمد. النجح طبعا النجح لما يكون فيها في حب طبعا عايزة أسألك يعني يمكن الكاتب أول قصة بيكتبها أو أول رواية بيبقى ليها معزة خاصة وأكيد الفنان أول لحة بيرسمها بتكون ذكريات جميلة جدا فاكر أول لحة قدمتها كانت عن إيه يعني هو اللابور لوحة اللابور ثلاثة سبعين من أجمل الحاجات اللي عملتها في حياتي كوات كبيرة جدا بتاع حولتها متر في في متر ونص كده دي طبعا أكتر حاجة يعني قلت أنك في بداية حياتك كنت طفل كنت ترسم على الحيطان والحيطان رسم على الحيطان أو الفن الجرافيتي ده فن يعني فن مهم جدا هل اشتغلت في الجرافيتي بعد كده؟ لا بس أنا اشتغلت في الحيطان كلوحات فنية تاني خالص بقى الألوان بقى كنالك وبطونات معينة وكلام ده كله لما الجرافيتي ممكن ساعتمد على الألوان يعني من خلال استمعنا لقصة حياتك الفنية لقينا أن في عدة عوامل اللي هم الأسرة في البداية الأسرة الفنية المدرسة من خلال المدرس اللي كان بيشجعك والحياة العملية لما خرجت للشارع وشارع المعز عايزة منك رسالة للأسر ان الطفل ده أمانة ولو كان عنده موهبة فهو أمانة أكبر إزاي نحافظ عليها؟ أول حاجة أول حاجة نشجعه على أنه يستمر وخلي منك أنا أعتقد أن الأيام اللي احنا فيها دي بذات بيهتموا بالطفل بيهتموا بالموسيقى، بيهتموا بالبالية، بيهتموا بالسباحة، بيهتموا حاجات كتير جدا فبالنسبة للرسم أنا عايز أقول أنه لما ي... الطفل يكون عند الموهبة دي يسخلوها يشجعوه يجب له ألوان ألوان بروفيشنال مش لازم تكون ألوان تعبانة أدوان بروفيشنال كلها لأن في الأخير خلاص طفل بيتشجع وبيشتغل وبيرسم هو عايز اقول لك كمان حاجة انا كنت وانا أنا كنت مدرس فترة معينة كان لما طفلي يعمل حاجة حلوة كنت قوم ببرزها له واعطيها له يحطها في بيته مم. فكان يشجعه هو الاسره مم. وتشجعه يحب الفن في حد من اولادك طلع فنان <تصفيق> في انا عندي الحمد لله ثلاث اولاد في ولد وبنتين البنت الكبيرة دعاء دي سنها يعني اكبر ما فيهم امم دي ثلاث فنانة طبعا أول ما كنت وانا بعمل أي شغل حاجه خلت لون خلت لون زخرف خلت ساعدني اقول لها حط هنا اللون ده فج فاجئت نفسي اللون عمال بتقول انا عايز ادخل فن طبيه فدخلت فن طبيه وفنانة كبيره وحننات يعني مشان شغل, شغل حلو تملك الصور فنية بت بتعمل الاعمال الفنيه كده صعدة بتعرف على رحلتك في عالم الفن. في عندك فنان، في, في سما الصور عندي فنانة فنانة كاريكاتير جدا جدا جدا. آه في نفس الوقت هي معمارية. طب ممكن في يوم من الأيام فنانة كاريكاتير دي تشارك والدها في صنع لوحة مشتركة؟ آه ممكن. لا لا. ممكن طبعا. يعني احنا سعداء بتعرف على رحلتك في عالم الفن منذ الصغر وحتى الآن ويعني بنتمنى أن كل أسرة تسمعنا الآن تدرك مدى أهمية تعليم الطفل مبادئ الفن على الأقل حتى يكون لدينا فنان متميز زي الفنان الذيل الفنان مجدي الخضيري الخض زي الفنان مجدي خضير فاحنا سعداء جدا بان احنا تعرفنا حزاك ونتمنى ان كل أسرة تأخذ القدوة من هذا الحوار الله يخليك شكرا تلاقي جوها دافي وكل ركن فيها لما تلاقي الكنيسة جوها دافي وقصي وكل ركن فيها شاهد عالتاريخ لما تلاقي الكنيسة جوها دافي وقصي وكل ركن فيها شاهد عالتاريخ کلم گرگس و ام ناصر ویبقا انت اكید اكید في مصر بیت ی تحول آس بول خرج و همادو چحص و بیتک البسيت ی تحول آس بول موسیقی الأخوة الأصدقاء واحنا في أسرتي العربية وبنقش مشكلات يمكن بتواجه مجتمعاتنا مشكلة الحيوانات الأليفة في الشارع المصري مشكلة يمكن بتقرق المسؤولين وبتقرق بعض البيوت يعني يمكن غدا فعلا في أحياء كثيرة الحيوانات الاليفة سواء حيوانات الشارع او الحيوانات اللي بيربيها بعض السكان ممكن بتسبب بعض المشكلات فشوفنا يمكن بعض الدعوات لوضع قوانين لكيفية تربية الحيوانات او قسس تربية الحيوانات في مصر وزينا منقول دائما يا شادي ان حرية الانسان تنتهي من حيث تبدأ حرية الاخرين يعني لا يص... لا يصح ان احنا نقول لدينا الحرية في انتلاك حيوان من الحيوانات الاليفة او اطلاقه في الشوارع للتمشية دون زابط او رابط لابد ان يكون هناك بعض القواعد لتربيه الحيوانات الاليفة حتى لا تتعارض حرية الشخص ما حرية الاخرين يعني حتى في القريب ي... العاجل هنشوف قوانين يمكن راضيعة في هذا الموضوع تربية الحيوانات من العادات المحمودة لكن اكيد زي ما انت بتقولي. هذا دون المساس بحرية الاخرين دون تسبيق دون أن نسبب ضررا لجرنا مثلا هذه القواعد يمكن تنظم الموضوع لكن هناك أيضا مشكلة اخرى بتواجهنا وهي مشكلة حيوانات الشارع بتسميه حيوانات الشارع الحيوانات اللي من هاش أصحاب الحيوانات الضالة مؤسسات كثيرة وجهت دعوات لوقف يمكن قتل هذه الحيوانات بالطرق المعتادة وبتبحث عن حلول أخرى لهذه الحيوانات لعدم تفاقم هذه المشكلة. المشكلة دي موجودة في مصر موجودة في مجتمعات كثيرة معنا الآن أستاذ شيماء الدرمل رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات لحماية ورعاية الحيوان واللي بتضع بعض الحلول لحل هذه المشكلة. للأسف إحنا فعلا مشكلة الحيوانات زي ما بيسموها الضلة في الشارع دي مشكلة كبيرة جدا وبتسبب لنا كلنا على إحنا سواء أو الجهات الحكومية لأن الحيوانات بتزيد زيادة سنوية رهيبة دلوقتي إحنا ما عندناش أي إحصائية ثبتة لعدد الحيوانات في مصر وصلت لكام بس طبعا إحنا عندنا عداد مهولة من الكلاب والقطط ده بيسبب مشاكل مع الـ الـ الناس وهي مشاكل في الشارع اللي بي بيخافوا من الحيوانات أو بيبقى القانين إنهم يهاجموهم هو طبعا حيوانات ما بتهاجمش بس إحنا عندنا عقيدة إن الحيوانات دي بتهاجم الناس أو بتضيقهم أو بتهوهوا أو بيقلب بي بي لهم الزبالة يعني في حاجات كتير قويشة كي بسبب إزعاج بأشكال مختلفة آه بالزبط آه وللأسف آه آه عندنا هنا الحكومة مش قادرة تلاقي حل للموضوع ده أو تزايد عدد الحيوانات بالشكل ده والمشكلة ما بينهما بين الإنسان فبيلجأوا الأسليب إحنا ضدها يمكن هما مش شايفين أي حلول تانية غير إنه هما ينزلوا حملات سم أو حملات قتل للحيوانات وأكثرهم طبعا الكلاب والقطط بس يعني إحنا عندنا حلول تانية فطبعاً أول حاجة بنطالب بيها أن الحملات دي تقف سواء حملات السم أو حملات القتل أو الضرب بالخرطوش ومن هنا كانت يمكن... ساشا ما نركز على نقطة دي لأن المسؤولين فعلا مسؤولي الأخياء بيتعرضوا لمشكلات كبيرة منها ان بعض الناس بتروح تعمل فيهم محاضر نظرا لكسرة هذه الحيوانات وبتسبب مشكلة ليهم كبيرة جدا وأيضا لما بيتم التعامل معها بطريقة تقليدية اللي هي نوع غير إنسانية واللي احنا كلنا متفقين على غير إنسانية قتل هذه الحيوانات بتتحرر ضدهم محاضر وبلغات من محبي ال حيوانات والمهتمين بها نظرا لطريقة القتل أو للقتل نفسه فهو يمكن في مشكلة كبيرة فأكيد هو مهتم وإحنا أيضاً مهتمين أن نسمع هذه الحلول بالضبط وزي ما أنت بتقولي يا شادي هو فعلا في ناس كتير قوي بتقدم بلغات أو شكاوي لجهات حكومية معينة عشان مجموعة حيوانات في الشوارع عندهم أو حوالين بيوتهم أو حوالين شغلهم الحكومة بتاعتنا للأسف بتستسهل طرق التخلص من الحيوانات دي أو إن هم يحلوا المشكلة دي بالقتل ودي حاجة بتصير غضبنا كلنا و... ومحبي الحيوانات والناس اللي في قلوبهم رحمة زي ما بنقول دايما إن ممكن نحل الموضوع ده بعيد عن القتل والدم لأن إحنا حتى كان إحنا بقلنا سنين كان من أيام تاري جمال عبد الناصر أو استادات ما كانش فيه كان فيه حملات إن لو بينزلوا على الحيوانات بيدربوهم بالخرطوش دي وقفت من سنين الفترة الأخيرة من سنتين تقريبا نرجعوا تاني يعملوا نفس الحملات دي ويبدأوا يستخدموا الخرطوش في قتل الحيوانات في الشوارع وطبعا بتبقى شكل الدم صعب جدا يؤثر علينا إحنا كأشخاص إنسان أطفال الموضوع بيبقى بشعة شوية بلاس موضوع سم سواء شيء ما يمكن نستكمل الحلول اللي انت ممكن تكوني بتطرحيها انت وكل محبي الحيوانات الأليفة الحلول اللي ممكن يعني نحل بيها هذه المشكلة اللي بتؤرق المجتمع وبتؤرق الشارع وبتؤرق المسؤولين أيضا هم نفسهم مش ليها حل احنا في المؤسسة او المؤسسة اريدي احنا عملناها عشان خاطر احنا عندنا كذا حل لمشاكل الحيوانات في مصر اهمهم وده يمكن هو ده اول اول او البروجيك يكون موجود هنا في مصر او يتعمل هنا في مصر وهي موضوع محمية الطبيعية للحيوانات بمعنى ان الحيوانات عيشة في الشرع بنا خلقها أن هي تبقى موجودة في الشرع وده متأقلمين دي بيئتهم الفكرة أن احنا عندنا دايما مشاكل ما بين الحيوان والإنسان فإحنا إزاي نحل المشكلة دي ونخلي بدل ما الإنسان بيضايق الحيوان أو بيموته عشان الحيوان بيضايق الإنسان أن احنا نعمل محمية طبيعية زيها زي البيئة بالضبط للحيوان جاي منها سواء كلاب أو قطة أو كتير أو بنقابل كيسس ثانية أو حالات تانية زي الحمير والحسانة اللي بيبقوا متضررين طبعا من أصحابهم وبيتموا في الشارع وهم أحياء بس عندهم إصابات بيتقلموا بينزفوا ويتسابوا في الشارع أيام كتير قوي لحد ما يموتوا ده بيبقى تعذيب وموت بطيء فإحنا مفروض بناخد الحيوانات دي كلها بن بنعلقها اللي هو الحيوانات اللي تعبينا الحيوانات السليمة بن بنكشف عليها ونديها طعيم نعمل لها عمليات التعقيم وده من أهم المشاريع اللي إحنا بنتكلم فيها ااا نقلل شوية من تناصل الحيوانات دي فالالبروجكت قائم على جمع الحيوانات دي من الشوارع نعمل لها عمليات التعقيم عملية التعقيم اللي هي بنخلي الحيوان يتجوز بس ما بيخلفش فبالتالي بنقلل شوية من تكاثر أو, أو الحد من عدد حيوانات الموجودة في الشوارع بعد كده بناخدها نحطها في المحمية دي والمحمية دي بتبقى عبارة عن مكان واسع أو مكان كبير مهيأ زي البيئة للحيوان ده جاي منها بس هو في مكان آمن بعيد عن الـ الـ الإنسان بنقدر نديله كل مقاومات الحياة زي الأكل العلاج الحماية ويفضل عايش هناك لحد بقى ما ربنا هو اللي يتولى دي كانت الفكرة الأساسية اللي احنا بنقوم بن بن عليها أو ان احنا هنشتغل عليها الفترة الجاية آه من أهداف المؤسسة آه في هدف تاني هو نعمل زي مستشفى وأكاديمية للتعليم احنا المفروض كبلد متحضرة عندنا ثقافات محتاجين إن إحنا نعمل وعي بس شوية للناس في إزاي يتعاملوا مع الحيوانات، إزاي حيوانات مخلوقة عشان تساعدنا مش عشان تضرنا أو إحنا نضرها، فإزاي إحنا نستفيد من الحيوانات دي؟ إزاي نتعامل معها برحمة؟ إزاي نتعامل معها زي ما كلنا سواء مسيحي أو إسلامي طلب ربنا مننا إن إحنا نتعامل مع الحيوانات دي برحمة. فالمقصود من إن إحنا نعمل مستشفى. ونعم الأكاديمية هي الجزء العلاجي للحيوانات الشوارع أو الحيوانات اللي هي الناس بتربيها في بيوتها نقدر نقدم لهم خدمة العلاج المجاني أو العلاج الاقتصادي شوية اللي هو مش لو ميبقى حد عنده كلب تعبين أو لا كلب أو قطة أو حصان أو حمار تعبنين أو عندهم مشكلة ما يرمهوش في الشارع لمجرد إن هو مش معهوش فلوس يصرف عليه لا احنا ممكن نأخذ الحيوان ده نعالجه مجانا وبعد كده نرجعه له تاني أو يفضل موجود عندنا في المحمية أو الملجأ الجزء التعليمي او أم أو إن احنا بنقول نعمل أكاديمية فالأكاديمية المقصود بيها إن إحنا هنعمل فيها دورات أو مؤتمرات أو سيشنز تعليمية إزاي الإنسان يتعامل مع الحيوان إزاي يستفيد منه إزاي يساعفه لو هو لقى حيوان في الشارع عنده مشكلة ومن ومنها هنقدر نعمل حملات توعية آه للناس آه والأطفال كمان بالذات لأن طبعا الفترة اللي فاتت دي بكل الحاجات اللي كانت بتحصل في الشوارع مشاكل مع الحيوانات أو أزل الحيوانات لقينا أن النسبة كتير قوي من الأطفال بتتعامل مع الحيوانات بوحشية وفاكين أنه هم كده بيلعبوا فطبعا ده يعني حاجة لو إحنا تغاضينا عنها أو لو إحنا مركزناش فيها الأطفال دول هيتلعوا ساديین هایتلاعو همجین هایتلاعو بیتعاملوا مع الدم بسهوله فكل الحاجات دی احنا محتاجين نشتغل عليها الفتر جای ودی من اهداف المؤسسه الاساسية بتاعتنا آه آه محتاجين طبعا دعم جامد جدا من الحكومة من, ال من الناس طوبه <تصفيق> فط والأصدقاء انتظرونا قبل هذا الموعد بنصف ساعة من الأسبوع القادم كنا معكم من أمام الميكروفون غادا كمال وشادي سمي وشكرا لزميل محمود الشناوي من الهندسة الإدعية